وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم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 أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالي ولقد كتبنا في الزبور من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 ما إلهكم إلا إله واحد فهلنتم مسلمون فإذ تولوا فقلنا ذالتم على سواء وإن دري وَرِيبٌ مّن بَعِيدٍ مَّا تَعِدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِن تَرِ لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قُرَّةٌ وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون الله